قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا وفيها جميعا قالت اخراهم لاولهم قالت اخراهم لاولهم ربنا هاؤلاء يضلون فاتهم مِنَنَّر قَال لِكُنْ مِنْ ضَعْفٍ وَلَا كِلَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ لَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا نَامِم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 سماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين.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 حات لا نكلف نفسا لا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم. تجرى من تحته ملأه، وقالوا الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنّا لنهتيل لولا أن هدنا الله.